الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليُذرب أسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين.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 فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا مِنْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَاً إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِن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 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا, ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن you, the Messenger and Messenger. We are not allowed to kill ourselves in the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 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهِ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 ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وَقُلِ ٱعْسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا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 وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَلْمُهُ لِيَشْوِ الْوَجُوهُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَاتُهُ إِنَّ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 وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحْدِيهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتُكُ لَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا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 فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلَّا أَحْصَانًا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا and they saw the light of the victims so they thought that they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 فَلَمَّا جَاوزا قَالَ لِفَتاهُ أَتَنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ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 فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا, فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وَذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا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 تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ عَذَابٌ وَإِنَّمَا أن فِيهِمْ حسنا. قَالَ أَم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 فَمَا اسْتَطَاعُوا وَمَسْتَطَعُوا يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء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 تَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا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 لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يُوحَا إِلَيَّ أَنَّ مَالَهُكُم إِلَـهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فليعمل عملا صالحا وَلَا يشرك بعبادة ربه أَحَدًا.